أمي ربت بيت أمي ما أحلاها كيف البيت يكون لا أعرف لولاها أمي ربت بيت أمي ما أحلاها كيف البيت يكون لا أعرف لولاها أنسى حتى نفسي لكن لا أنساها وكما هي ترانا والله سنراها أنسى والله سنرعاها أمي ربة بيت أمي ما أحلاها كيف البيت يكون لا أعرف لولاها أنسى حتى نفسي لكن لا أنساها وكما هي ترعانا والله سنرعاها